أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس في نفسه خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بشرت الملائكة إبراهيم ببشارتين اثنتين أن الله سيرزقه غلام وهذه البشارة الأولى والبشارة الثانية أن هذا الغلام عليم فجعلها الله عز وجل بشارة لابيه. كيف وإبراهيم يخاطب أباه بشيء يحبه الوالد فأراد أن يوصل إبراهيم لأبيه بشارة فلما لم يستقبلها أبوه ادخرها الله لإبراهيم بأن يجزيه بحسن عمله بمثل عمله هذه البشارة أن إبراهيم كان يقول لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يبشر أباه أنه قد أصبح عليما عالما إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً بشاره العلم يبشر بها إبراهيم أباه آزر فلما كانت ردة فعل آزر في آخر القصة أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا مرت السنين والأعوام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاقا ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وذهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وبشره بغلام عليم بشارة التي كنت تريد أن توصلها لأبيك فلم يستقبلها ها نحن الآن نعيد لها نعيدها لك مرة أخرى بأن نبشرك بولدك أنه عليم أيضا فجاء ابنه عليماً وبشره بغلام عليم العلم صفة كان يعتز بها الأنبياء ووزراؤهم وأصحابهم وأتباعهم لم يسمى حواري عيسى بالحواريين إلا لأنهم اتبعوه وتعلموا تعاليمه لم ينالوا الصحابة شرف صحبة رسول الله إلا لأنهم جلسوا بين يديه يتعلمون منه فأصبحوا هم منار الأرض بعد الأنبياء والرسل انظروا إلى يوسف، يوسف الصديق الطاهر العفيف يقول للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتفقد سليمان أصحابه حين جاءه رد حين جاءه رد بالقيس. ملكة سبأ بهدية يريدون أن يقدموا له رشوة يردونه عن ديارهم بها قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا ولنخرجينهم منها أذلة وهم صاغرون هذا الخطاب الملكي من سليمان إلى إلى أهل سبع ثم يلتفت إلى جنوده وحاشيته وزرائه. قال يا أيها الملأ أيكم يأتين بعضها قبل أن يأتوني مسلمين من هو الذي فيكم سيسبق إلى رضا الملك فأسرع إلى رضا ملكهم ليحظوا عنده بالثناء قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب العلماء أنا آتك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقيرا عنده قال هذا عن فضل ربي العلم العلم انظروا كيف يغير حياة الناس انظروا كيف يرفع من شعرهم ومنازلهم انظروا كيف كان يسعى إليه النبيون والمصنون العلم بما أن العام الدراسي قد بدأ والناس يستعدون لتعليم أبنائهم فيبحثون لهم عن مدارس جيدة وعن أساتذة وعن مستويات رفيعة قدرا المستطاع يحصلون عليها من العلم إليكم بعض المسائل التي يجب على المسلمين أن يتنبهوا إليها. تكلمنا عن فضل العلم وعظمة منزلته عند النبيين. يقول الله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون ويقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات ويقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعرفكم به أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأعلمكم به وقيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف من كان بالله أعرف كان منه أخوف كلما ازداد علمك وعملت بما علمك الله ازدادت منزلتك عند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدنائكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وإن العالم لا يستغفر له كل شيء الحيتان في البحر العلماء العلم إذن فمنزلة العلم عظيمة ولكن ثمة أمرين يجب علينا أن نتنبه إليهما أيضا الأول مسؤولية المدرس والمعلم ما هو؟ من هو؟ وكيف يؤدي هذه الرسالة والثاني علاقة التلميذ بمعلمه كيف تكون وماذا يجب عليها أن تكون ولعلنا ندخل هذا إلى خطوتنا الأخرى أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا تمت مسؤولية تقع على عاتق المعلم أيها الأستاذ الكريم أيها المدرس أيها المعلم والأب والأم هم المعلمون الأوائل قبل المدرسة أو الجامعة إليكم أيها الكرام هذا الأمر أنت قدوة شئته أم أبيت علمت أم لم تعلم التلميذ هو صورة ونسخة من أستاذك يتأثر أيها الكريم تلميذك بكل شيء تقوله أو تفعل بل إن بعض الطلاب لديهم الدكتور الذي يدرسهم في الجامعة أو المعلم في المدرسة وكأنه لا يخطئ وكأنه معصوم القول ما قاله والفعل ما فعله والصحيح ما يرى فأنت إذن شعرت أم لن تشعر أيها الأستاذ أيها المعلم قدوة بكل شيء قدوة بألفاظك قدوة بأفعالك قدوة بمظهرك بدينك بدنياك أنت قدوة وهذا أمر فطري في الإنسان فهو يتتبع خطوات أستاذه ومعلمه من حيث أيضا التلميذ شعر أو لم يشعر حتى أنك تجد بعض التلاميذ يقلدون في حركاتهم وإلقائهم أساتذتهم ماذا لو عرض الأستاذ والمعلم صورة سيئة عن دينه أو عن دنياه أنت إن كان في صفك ثلاثون طالبا فستؤثر عليهم جميعا وسيحذون حذوك كان الصحابة يتأثرون برسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرا عجيبا يتتبعونه في كل شيء كل شيء يقوله كل شيء يفعله أحدهم وهو معاذ يحدث بحديث ثم يتبسم بعد أن انتهى الحديث تبسم فيقال له لما تتبسم ليس ثمة شيء يدعوك إلى الابتسامة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث تبس إنهم القدوة صلى الله عليه وسلم وتلاميذه من الصحابة يتبعونه عبد الله بن عمر يفتح زرارا في ثيابه من عند عنقه ولا يغلقه أبدا فيقال لما تصنع هذا فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل سلمه ابن الأكوع يتعاهد ركعتين عند سارية في المسجد فيقال له إن إنا نراك تتعاهد الصلاة عند هذه السارية فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الصلاة عندها الأستاذ والمعلم قدوة لتلاميذه فأنت أيضا مسؤول أيها الأستاذ الكريم أيها المعلم الفاضل عن تصرفات طلابك نتوقف هنا ثم نلتفت إلى التلميذ الذي وطالب العلم الذي يقع عليه أو تقع عليه مسؤولية كبيرة جداً وآداب يجب أن يتخلق بها يجب أن يتعلمها يجب على التلميذ أن يعرف قدر أستاذه ومعلمه الأستاذ والمعلم خطوط حمراء يجب عليك أيها التلميذ أن لا تتجاوزها يجب عليك أن تتصرف مع مع أستاذك ومعلمك كما تتصرف مع أبيك تماما لا ترفع صوتك عليه ولا تسبقه بالكلام ولا تصحح له معلومة أمام الناس لا تزهد بحقه ولا تنظر إليه نظرة ازدراء أو احتقار أنت عند أستاذك ذليل وأستاذك هو العزيز، فهو الذي يعلمك وهو الذي يدرسك. إن كان أبوك، إن كان أبوك يطعمك ويسقيك ويكسيك، فهذا فهذا فضل في بدنك أو على بدنك وجسدك. أما الأستاذ فله فضل على عقلك وقلبك فهو يغذيك ويزودك بالعلم فلا فلابد لك أن لا تفرط بحقه أبدا أولا وهذا الذي يجب عليك أيها التنميذ أن تتصرف به تذكر أن الأستاذ عزيز ويجب عليك أن تكون ذليلا بين يديه هل هناك أعز من موسى قيل له قال له رب هناك من هو أعلم منك موسى كريم الله كريم الله وأحد الخمسة من أول العزم من الرسل يقول له الله هناك من هو أعلم منك قد قرأتها ربما القصة في سورة الكهف ماذا قال له موسى قال هل التابعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وترى الخضر استاده وشيخه ومعلمه يقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم يضع يضع موسى على نفسه عهودا من أجل فقط أن يتبع العالم فيتعلم منه فيتعلم منه. وهكذا تبدأ القصة وفي كل مرة التفت إليه أستاذه ويقول ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري وهكذا يتتبع موسى أستاذه وشيخه حتى يعلن الشيخ أن هذا فراق هذا فراق بيني وبينك وهنا يذعن التنميف موسى ويطبق ما أراد هذا الأستاذ ويتفارقا إنها الذلة الذلة بين يدي الأستاذ بين يدي المعجم عبد الملك ابن مروان يأتي به شام والوليد خليفة وأبناؤه الأمراء فيصلون الصلاة ثم كانت لعبد الملك ابن مروان مسألة يريد أن يسأل بها عطاء ابن أبي رباح وهو عبد حبشي مملوك فلما أراد أن يسأل الخليفة عطاء الخليفة القرشي من بني أميه أمير المؤمنين يريد أن يسأل عطاء الحبشي المملوك أحد أفراد الرعية يلتفت وعطاه ولا يجيب على السؤال لأنه منشغل بالأذكار ما بعد الصلاة فيتيه مرة أخرى فيسأله فلا يجيب فيسأله فلا يجيب فيسأله فلما انتهى من الأذكار أجابه فقام عبد الملك وحرقة الذل أو الذل في صدره سببه الجهل لو كان عالم محتاج إلى أن يجلس بين يدي عطاء فأمسك بأذني ولديه هشام والوليد وكل منهما أصبح بعد ذلك خليفة ويقول لهما يا بنياي أطلباء العلم أطلباء العلم ألم ترى يا ذل أبيكما بين يدي هذا العبد ألم ترى يا ذل أبيكما بين يدي هذا العبد الأستاذ عزيز والتلميذ يجب أن يكون ذليلا وإن لم تكن ذليلا في طلب العلم لن تتعلم اثنان لا يتعلمان أبدا اثنان لا يتعلمان أبدا مستحي من السؤال ومتكبر على العلم مستحي من السؤال لا يسعل حياء هذا لا يتعلم ومتكبر وهذا لا يتعلم وكفى بالجهل ذلا له هذا المسكين لا تصحح لأستاذك أمام الناس حتى ولو كنت مصيبا ومستيقنا أنك مصيب أيها التلميذ لكن احتراماً ليستاذك ومعلمك لا تصحح له أمام الناس حتى لأبيك لا تصحح له أمام الناس ليس من الأدب أن تصحح معلومة ليستاذك أمام الناس لأن في هذا انتقاص له فإذا اختليت به فإذا اختليت به تقدم إليه تقدمك بين يدي والدك، واستأذن في تصحيح المعلومة، وحاول أن تصححها بطريقة لا تهين بها أستاذك ولو كنت مختلِياً به. عبد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي كان له شيخ. هذا رجل محمد بن عبد الوهاب يسمى مجدد. هذا العصر، لأنه نفض غبار الشرك والبدع عن الإسلام وأخرج التوحيد صافياً واتباع السنة. كانت الميذا، وكان له أستاذ شيخ يعلمه نوعاً من أنواع العلوم. لكن هذا الشيخ كانت له مشكلة. كان إذا وضع يده وأراد أن يقوم قال يا بيت الله. وهذا استعانة بغير الله والاستعانة بغير الله لا تجوز فإذا جلس وكان شيخاً كبيرا يقول يا بيت الله أراد أن يصحح المعلومة هذا التلميذ محمد بن عبد الوهاب وكيف يصححها؟ قال يا أستاذ هل لك أن تراجع لي القرآن فأقرأه عليك؟ قال نعم. وكان عند الأستاذِ دُرَّة عصَى فراجع عنده جزء جزء عمَّة عمَّة يتساءلون ثم قرأ النازعات ثم لا زال لا زال ينحجر بالسور حتى وصل إلى لإيلاف قريش إيلافهم فقرأ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فضربه الأستاذ بالعصا. قال يا غلام، فليعبدو رب هذا البيت. فعادها مرة أخرى. إلى في قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف ليعبدوا هذا البيت الذي أطعمه، فضربه بالعصا وقال يا غلام، رب هذا البيت. فعادها ثالفة فتعمد الخطا بها فضربه فضربه بالعصا وهو يشعر بحرارة العصا على جسده كل ذلك يريد أن يقدم معلومة لاستاذه تصحح له ما هو عليه فقال يا شيخ الله إنك قد ألمتني وأوجعتني فما هو الفرق بين هذا البيت وبين رب هذا البيت؟ قال يا غلام الناس لا يعبدون هذا البيت إنما يعبدون رب هذا البيت فقال يا شيخ ومن العباده؟ قال أن يعبدوه ويوحدوه وإذا توكلوا توكلوا عليه وإذا استعانوا استعانوا به قال ولكني سمعتك يوما تقول يا بيت الله فهل هذا صحيح فقال الأستاذ أنا من يقول هذا قال نعم إني أراك يا شيخ إذا وقفت قلت يا بيت الله وإذا جلست قلت يا بيت الله قال أعوذ بالله أعوذ بالله أستغفر الله أستغفر الله وما شعر الأستاذ أبدا لأن تلميذه يريد أن يصححه تحمل العصا وضرب العصا من أجل أن يقدم له معلومة يأتي رجل إلى الإمام مالك وما أدراك ما أدراك ما الإمام مالك ما أدراك ما أبو ما أبو حنيفة ما أدراك ما الشافعي كل الناس عيال على أبي حنيفة سيد الفقهاء في زمانه شيخهم وأستاذهم على قلة الحديث الذي كان عنده لكنه كان أستاذه وإمام الفقهاء والإمام مالك وما أدراك من الإمام مالك لا يفتاوى مالك في المدينة فيجلس الشافعي تلميذا عند الإمام مالك ويأتي رجل ويقولوا إني قد طلقت امرأتي فقال الإمام مالك وكيف طلقتها والشافعي يسمع قال قلت لها إن لم تكوني أجمل من القمر فأنت طالق فاجتهدت على تجميل نفسها فلما دخلت عليها ما وجدتها أجمل من القمر فهل هي طالق فقال الإمام مالك إن لم تكن أجمل من القمر في عينك فهي طالق على شرط إنه اشترط عليها فلما انصرف الرجل يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله ويسترجع إنا لله وإن عليه رجل ورآه الشافعي وما به من الحزن انطلق وراءه الشافعي وخرج من الحلقة وأمسك بالرجل خارج المسجد وقال له إن امرأتك ليست بطالق خالف الشافعي شيخ قال وكيف؟ ذلك قال لأنها أجمل من القمر فأمسك الرجل بالشافعي يقول وينك هل رأيت زوجتي فيقول الشافعي لم أرها ولكن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة فقال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين فهي لا شك بقول الله أجمل من القمر ورأيك لا يعتد به فقال الرجل والله لا أخذنك إلى شيخك، فجره إلى الإمام مالك والشافعي مستحيل، لا يريد أن يصحح لشيخه أمام الناس، فلما عرضت المسألة على الإمام مالك أقر بإصابة الشافعي وبخطئه، لكن انظر إلى الأدب في التعلم والأدب مع الأستاذ ومع الشيخ. اليوم نرى وللأسف بعض الصور المخزية في مدارسنا حيث يتجرأ التميذ على أستاذه بل ويسخر منه الله أكبر أيها الصغير المسكين أيها الجاهل يا غلام إن أستاذك هذا قد أفنى سنين من عمره لكي يوصل لك هذه المعلومة وتأتي أنت لا تخيط ثوباً تسخر من أستاذك وتسخر من شيخك ومن معلمك هل هذا هو الأدب الذي يريده الإسلام في التعلم؟ أبداً لا والله بل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب وهو أعلم الناس بالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم أعلمكم بكتاب الله أبي بن كعب أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقضاكم علي أعلمكم بالفرائض أي المواريث زيد ابن ثابت يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه قدرهم العلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عبي بن كاد ورسول الله هو أستاذه أبا المنذر فيقول لبيك يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم فيطاطئ رأسه كيف يجرؤ على الفتوى بين يدي أستاذه وشيخه فيقول الله ورسوله أعلم فيعيد عليه السؤال أبا المذر أي آية في كتاب الله أعظم فيطاطئ رأسه خجلا وذلا بين يدي رسول الله ويقول الله ورسوله أعلم وهو يعلم لكنه لا يستطيع أن يتحدث فيعيد عليه صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم فلما رأى أن رسول الله لا يسأله إنما يختبره أجاب فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آية الكرسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم ابن المنذر ليهنيك العلم ابن المنذر أيهنيك ما رزقك الله من العلم أيها الكرام الأفاضل إن التعلم فضيلة لا تكتمل بأحد أطرافها إنما تكتمل بكل أطرافها فالأستاذ هو الركن الأساسي في العلم ثم التلميذ ثم المادة العلمية التي يجب على الأستاذ والتنميذ أن يتحضر إليها وأن يدرسها وأن يتعلمها بهذا يتعلم أبناؤنا ما ينفعهم اللهم قربنا إليك بالعلم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم اللهم قربنا إليك بالعلم ولا تبعدنا عنك بالجهل اللهم ارزقنا العلم بك والعلم بكتابك والعلم بدينك والعلم بدنياك اللهم يسر لأبنائنا التلاميذ دراستهم في هذا العام اللهم يسر لهم كل عسير وذل بين يديهم كل صعاب اللهم أعن والديهم على تدريسهم وعلى الإنفاق عليهم يا كريم اللهم أرزقهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم أرزقهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم أرزقهم رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه اللهم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمت يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد أسألك أن تغفر لنا في يومنا هذا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين ب بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين امنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء. اللهم احفظ لنا ولا تأمرنا وشيوخنا وحكامنا. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعا وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابا وهي لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة. برحمتك بهم يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين.